رجل يقول مضى على زواج أبي وأمي فترة من الزمن دون إنجاب ولما رزقهم الله بي اهداني أبي قطعة من الأرض وكتبها لي وتوالى رزق الله لهم بعدد آخر من الذكور والإناث وفوجئت بعد خمسة عشر عاما أن أبي يسترد ما أعطاني لوزع منه على بعض إخوتي فهل يجوز هذا؟ إذا كان ما أعطاه الأب لابنه بيعا بمقابل ولو كان بسيطا فلا يجوز له استعادته إذا تسلمه الولد لأنه بالبيع خرج عن ملكه نهائيا وصار ملكا تاما لولده أما إن كان الاعطاء هبة بدون مقابل فهي حق للموهوب له بمجرد العقد حتى لو لم يتم قبضها كما قال مالك وأحمد لكن أبا حنيفة والشافعي شرط القبض حتى تكون الهبة لازمة والرجوع في الهبة حرام عند جمهور الفقهاء إلا إذا كانت من الوالد لولده فإن له أن يرجع فيها فقد روى أصحاب السنن الترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن عباس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهبهبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده وحكم الوالد حكم الوالدة ويستوي في الولد أن يكون كبيرا أو صغيرا هذا هو رأي الجمهور في حرمة الرجوع في الهبة لكن ماركا قال يجوز الرجوع في الهبه إن بقيت على حالها فإن تغيرت فلا رجوع وقال أبو حنيفة ليس له الرجوع فيما وهب لابنه ولكل ذي رحم من الأرحام وله الرجوع فيما وهبه للأجانب ولكن رأيه غير قوي لمعارضته للحديث وجاء في النهي عن الرجوع في الهبة حديث مثل الذي يعطي العطية ثم يرجع فيها كمثل الكلب الذي يأكل فإذا شبع قاء ثم عاد في قيئه رواه الترمذي وغيره وقال حديث حسن صحيح ومن هنا نقول إجابة على السؤال إن كان الأب أعطى ممتلكاته أو بعضها لولد على سبيل الهبة بدون مقابل فله الرجوع عند جمهور الفقهاء وليس له الرجوع عند أبي حنيفة ورأي الجمهور أقوى والله اعلم